الحمد لله وبالعامين صلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم من تسليم إذن فهمنا الفارق الهام جدا بين الفعل بالموافقة وبين ما كان الفعل قصدا فإذا كان الفعل بالموافقة فما يجوز لك أن تجعله أنت, أن تجعله أنت قصدا وما كان من النبي عليه السلام قصد ما يجوز لك أنت أن تتركه وتجعله موافقة واضح قال نزلت هذه الآية في أهل قباء يعني مثلا بعض الناس في المدينة يقول لك المكان ده أنت بتصلوا في لي يقول لك أصلا المكان دا اللي بركت بارك فيه, فيه الناقة واضح فإحنا بنصلي هذا المكان نتخذه إيه؟ نتخذه مصلى، طيب أولا ما الدليل على أن هذا المكان حينما بركت فيه كان إيه؟ قصدا لأمر صلاة قصدا لأمره؟ لأمر صلاة هل النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الموضع وهذا الموطن إنما يكون مصلى لا مصلى إلا ما كان في المسجد الذي اتخذه النبي مسجدا ثم بعد ذلك صلى فيه وصلى أصحابه ذلك هذا هو الصحيح الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد مؤسس على التقوى من أول يوم هذا هو مسجد مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية أي سنة من الله عليه. قال باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنج. شوف الأدب، شوف الاحترام، شوف النظافة، شوف الإسلام دين الطهارة. بعد أن يستنجي إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يده في أشنان حاجة كده زي الصابون. أو في طراب واضح كي يخرجين ما دقي من من شيء في يده فهنا كذلك لو أن إنسان خرج بعد الاستنجاء من الخلاء من الحمام عليه أن يغسلين أن يغسل لديه بالصابون مثلا الذي عنده هذه أيضا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة قال كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة شيء مثلا زينا نسميه كده للكوز فاستنجى قال أبو داود وفي حديث وكيع هو شيخ الإمام أحمد ثم مسح يده على الأرض ثم أتيناه بإناء آخر فتوضى أي بتراب أو بالرمل الذي عند المدينة فيدلك يديه عليه الصلاة والسلام ثم يغسل يديه ثم يتوضى قال هنا باب السواك. قال عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث لو أصله عند البخاري والإمام مسلم لولا أن أشق على المؤمنين. معنى ذلك أن الأصل في دين الإسلام أن المشقة مرفوعة لذلك القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المشقة تجلب التيسير أي كلما وقعت المشقة إنما تزال ويحل محلها التيسير إنسان مش قادر يقف للصلاة إذا يصلي جالسا فالمشقة قائمة ما يستطيع أن يسجد إذا يجلس ويومئ برأسي، فالمشقة أزيلت ذلك القاعدة أيضا العظيمة الضرر يزال لذلك قال لولا أن أشق على أمتي قال لولا أشق على أمتي هذا في البخاري المسلم لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء أي يؤخرونها إلى أول الليل يعني الليل إنما يقسم إلى ثلاثة أجزاء آخر وقت للصلاة العشاء هو منتصف الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء إلى منتصف الليل هذا وقتها لو تركها متعمدا حتى خرج نصف الليل هذا متعمل. تركها متعمد يقول تركها متعمد هذا يتطابع عليه أشياء كثيرة جدا وأحكام كثيرة لكن تأخير العشاء إلى أول الليل يعني مثلا أول الليل إنما يبدأ من بعد المغرب آخره إنما يبدأ من عندي الفجر واضح؟ كل هذا يسمى يسمى ليلة مفهوم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر ويريد أن يؤخر كما فعل هذا في حديث عمر إلى أول السلس الليل إلى أوله يعني مثلا لو قلنا المغرب مثلا بيزن الساعة 6 خلاص العشاء الفجر الساعة 5 مثلاً. مثلا من 6 إلى 5 يبقى كده كام ها 11 ساعة طيب نصفهم خمسة ونص يبقى خمسة ونصف على الخمسة بالمغرب هذه يبقى نصف الليل ساعة م? عشرة ونص ليه؟ مش حداشة ساعة طيب نصفهم خمسة ونصف مع الخمسة عشرة ونص يبقى ده اسم منتصف؟, منتصف لا يجوز حرام أن يتركها متعمدا لبعد هذا الوقت وكل بحصر طيب لو أنك عند عشرة ونص يبقى هذه مثلا خمس ساعات ونصف نصفهم ساعتين ها ساعتين وربع خمسة ونص ساعتين وربع تخذ ثلاث ساعات وإيه؟ تلات ساعات اللي رابع قولت ساعتين ونص قول ساعتين ونص، من خمسة يبقى ها يبقى مثل ثمانية صحيح كده؟ يبقى ثمانية دي بداية الثلث إيه؟ انتهاء الثلث الأول انتهاء الثلث الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر إليه إلى السونس الأول وكلهم بحسب في الوقت أنا ضربت بس بمثال إيه؟ مثالا لكن قال لولا أن أشق على على أمته لذلك في صحيح الإمام مسلم وعند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه الصلاة أحب أن يؤخر لهم العشاء فدخل عمر فنادى فقال يا رسول الله قد نام النساء والصبيان ليه لأن هما كانوا أصحاب إيه؟ أرض وشغل فهما يدور كان في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم كان عشاءهم بعد المغرب عشاء الأكل بتاعهم العشاء بتاعهم إمتى؟ بعد المغرب وده صحي لأن ما يتعشى بعد المغرب يبقى في وقت الغاية العشاء الأكل يتهضم يبقى كويس جدا يصلي عشاء وبإيه؟ وبينها إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام المسلم قال لا سمر بعد العشاء ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السمر بعد العشاء إلا ما كان من حق دين ومن حق ضيف أو من حق زوجة يعني إلا ما كان من حق الأعاد <تصفيق> على الأهاوي لغاية الصبح ويريت ويأزن الفجر حتى ويصلي لا دي يفضل قاعد على الأهاو لغاية الفجر وفجرول الله أكبر قال له خلاص بقى عشان يحلفاء وكده سلام عليكم عشان عايزين ننام حتى مش يروح لي حتى لازم إلى الصلاة نسأل الله السلام ورحمة الله نسأل الله السلام ورحمة فقال لولا ل أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل عند كل صلاة ذلك النبي عليه الصلاة في حديث عائشة قال السواك مطهرة للفم مضاط للرب هذا فيه عدم أذية الغير، كما أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. لذلك ابن عباس بين سبب شرعية الغسل يوم الجمعة. لماذا الغسل يوم الجمعة؟ بين أنه كان أناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم العرق جايين من الشغل على المسجد قال وبهم العرق ويأتي عليهم الريح الهوى بقى بيهم وهم معرقانين ومش عارف إيه والتراب والشغل وكلام ده في صلاة الجمعة ولم يغتسل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تطهرتم واغتسلتم ليومكم هذا يبقى الغسط الجمعة شرع لإيه شرع لهذا لذلك إنسان مثلا شغال شغال مثلا جاي من محل بتاعه أو الشغل بتاعه مثلا شاق جدا ويجي ما جيش جاي مثلا بشغل بلبس بلبس الشغل طب ما يخلي مثلا كيس فيه قميص واضح فيه لبس ليه في المحل بتاعه جي وقت الصلاة بيروح مقلع مثلا لبس الشغل ويروح لابس اللبس ده حتى لا يؤذل إيه حتى لا يؤذي المسلمين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ده في عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الجمعة كأنه رأى بعض الناس دخل بهيئته, بهيئته بهيئة الشغل وبلبسه وعرقه وكلام ده فقال لو أن لأحدكم سوبين لهذا يعني سوبين يعني خلي مثلا سبل الشغل وسوب وسبل ايه يجي للصربة حتى لا يؤذل ايه حتى لا يؤذل المسلم يؤذل المصلين لذلك شرع امر عام عندي مواطن الاجتماع مثلا في صلاة العيد في صلاة العيد هناك غسل العيد وهذا ثابت عن علي بن بنبي طالب ولا يعلن او مخالف غسل الجمعة كل هذا حتى لا يتأذل حتى لا يتأذل المسلمون لذلك قال ولا أمرتهم بالسواك عند كل عند كل صلاة ده دليل على أن السواك مستحب عند أمر الصلاة ممكن تقول لي لكن والله أنا لسه بتاعتي تتعبني زي أنا كذا مثلا ما أقدر أمسك السواك لو عملت كده خلاص يتعب خلاص الضرر لا يزال بالضر والضروريات إنما تبيح تبيح المحظورة وما لم يتم طر الحرام إلا به فتركه واجب يبقى كان إذا كان هذا المستحب سيؤدي إلى ضرر فتركه واجب لأن الحرام أعظم صحيح هذا فهو مثلا هيجي مثلا نجيب السواك كده اللي لسه بتاعت بعض الناس زي هناك لو جاب مثلا سواك ولا معجون سنان ولا الكلام ده ممكن اللسة بتاعت تجيب دم ما يقدرش خلاص يبقى هذا زين هذا لا بأس لذلك فعلا إذا أردت أن تفعل مستحب وتركب مركب الضرر لا يجوز لك فعل المستحب واحد عايز يقبل الحجر الأسود في الكعبة تقبيله واجب لا ليس واجب مستحب نفهم هذا وقد يكون جائزا كما قال عمر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت لكن يجي واحد عشان يقبل الحجر الأسود يموت له ثلاثين أربعين واحد في السكة وخاصة بقوا مثلا لو كان يعني ربنا مدي له صحة فاهمني؟ وطويل زي الجماعة الأفارقة اللي هناك ده الواحد مثلا اثنين متر الله مبارك يعني. مفهوم وداخل بقى عمال ايه يعمل الناس كده فاهم؟ كده شيلهم كده وايه؟ داخل عشان ايه؟ يقبل يقبل الحجر ده عشان يعمل الجائز او المستحب ده يبص الأسعاب بتشيل وراه فهمت طب هو كده عمل ايه؟ ارتكب ارتكب محرمات اي دين يقول لك اذا تفعل اذا أردت تفعل مستحب افعل ما شئت لا اذا كان سيؤدي لفعل المستحب ارتكاب الحرام ففعله هنا صار حرام انت مثلا تريد ان تتورك في الصلاة في اخ الركعة خلاص؟ فانت طبعا الاثنين اللي, اللي جنبك لازئين في كذا في الصلاة خلاص وهما الاثنين كذا انت عشان تتورك في الصلاة ممكن تكسر لك رجل واحد جنبك لازم تطبق السنة مش مهم ان شاء الله رجله تقطع لا ما يصح فعلك هنا سيؤدي إلى ضرر ففعلك ضرر يبقى لا يجوز فالوسائل لها أحكام لإيه لها أحكام مقاصد صحيح الكلام صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن نقف هنا عند باب كيف يستك نكمل بعد الصلاة إن شاء الله